اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فنبدا في باب التيمم والسؤال الاول يقول فيه السائل ارجو من سناحتكم أن تبين لنا طريقه التيمم الصحيحه قال الشيخ العلامه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجه فتيمموا الصحيح مثل ما قال الله عز وجل وان كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط أو لا لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض الصعيد هو اسم لما صعد على وجه الأرض وهل المراد به التراب فقط ام يلحق بالتراب غيره هذه محل خلاف بين اهل العلم لكن لا خلاف في أن التيمم يكون بالتراب فهل هل يكون بغير التراب بهذا خلاف طيب لابد أن يكون التراب طاهرا لابد أن يكون التراب المتيمم به طاهرا فلا يجوز التيمم بتراب نجس او متنجس اكتب المسائل حتى لا اكتبع. تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه المشروع ضربه واحدة للوجه والكفين يعني هذا على راجح والا بعض الفقهاء قال التيمم ضربتان ضربه للوجه وضربه للكفين ورؤيه هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وصفة ذلك اذا صفة التيمم أنه يضرب التراب بيديه ضربه واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه اذا إلى للتراب مثلا هكذا فيضرب ماذا ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه فقط هذا هو التيمم بعض الفقهاء ايضا قال يمسح يا كفيه و ذراعيه الى المرفقين ولكن هذا لا يدل عليه حديث صحيح وردت بعض الحديث التي لا تصح في هذا لكن حديث صحيح لا يدل على الضربتين ولا على المسح الى المرفقين بل الراجح الذي تدل عليه الحديث الصحيحة أن التيمم ضربه واحدة يمسح بها الوجه والكفان يقول وصفه ذلك انه يضرب التراب بيديه ضربه واحده ثم يمسح بهما وجهه وكفيه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعمار بن ياسر ان رضي الله عنه إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه طيب اذا قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ومسح بهما وجهه وكفيه الكف اليد إلى الايش إلى الرسغ إلى هذا المفصل ويشترط أن يكون التراب طاهرة كما قلنا ولا يشرع مسح الذراعين يعني ما كان فوق الرسغ بل يكفي مسح الوجه والكفين للحديث المذكور ويقوم التيمم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح ده ما اختلف فيه الفقهاء هل التيمم رافع للحدث كما أن الوضوء يرفع الحدث ام أن التيمم لا يرفع الحدث بل هو مبيح للصلاه وغيرها فشيخ يقول التيمم عند عدم وجدان الماء أو عند العجز عن استعمال الماء يقوم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضه الحاضره والمستقبلة هذا خلاف لبعض الفقهاء الذين يقولون ان التيمم مبيح فلا تستباح به إلا فريضه واحدة إذا تيمم لاداء فريضه لا تستباح به إلا فريضه واحدة فاذا ما اراد ان يصلي فريضه اخرى قالوا عليه ان يجدد التيمم وعليه أن يجدد التيمم لوقت كل صلاه عرفت قال وأما إذا نوى التيمم لاجل أن يصلي نافلة فلا يستبيح بهذا التيمم فريضه يستبيح نافلة فقط وإذا نوى بالتيمم استباحه مثل مس المصحف مثلا فلا يستبيح بن نافله ولا فريضه هذا مذهب الشافعية ومن وافقهم هذا القول مذهب الشفعية ومن وافقهم وهو مذهب مرجوح المرجوح مقابل الراجح الراجح هو القوي والمرجوح هو الضعيف حتى يقول الاخوه فاهمين من مرجوح ضعيف والراجح ماذا قويا او المعنى اذا ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح فاذا تيمم صلى بهذا التيمم النافله والفريضه الحاضرة والمستقبلة ما دام على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء إن كان عادما لا حتى يحدث أو حتى يجد الماء إن كان عادما لا أو حتى يستطيع لماذا يقول ان كان عادما لا لانه ربما يتيمم لمرض يمنعه ال مثلا شخص ابتلي بشيء لا ي... ينبغي أن يمس الماء ابدا واضح فهذا قد يكون تيمم ام ا الماء امامه ومع هذا يتيمم فلهذا هو يقول حتى يحدث أو يجد الماء ان كان عادما ولهذا المقالة التي تقال إذا حضر الماء بطل التيمم ليست على اطلاقها انما هذه في حق من كان فاقدا للماء فتيمم لفقد الماء أما من تيمم للعجز عن استعمال الماء أو للتضرر من الماء مع وجود الماء فإنه يكون الماء موجودا ومع هذا لا يغتسل التيمم قال أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله هذه هي انتبهتم فالتيمم طهور يعني طاهر يعني يطهر ويرفع الحدث فالتيمم طهور يعني يعتبر وضوءا فالتيمم طهور بضم الط يقوم مقام الماء كما سماه النبي صلى الله عليه عليه وسلم طهور اولا يعني هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه طهور المتيمم به طهور التراب المتيمم به طهور ونفس التيمم طهور هذا في فيقوم مقام الوضوء فيها يعني بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم لما يفعل به هذا في الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحول بالفتح اسم لما يفعل به وبالضم اسم للفعل السحور هذا السحور وهذا سحور عرفت هذا هذا الاطعام سحور والفعل نفسه سحور الماء طهور والفعل طهور الفعل وضوء والماء وضوء ها نعم طيب ثم بعد هذا ما حكم التيمم مع وجود الماء هذا بان مما تقدم شيء من هذا على الأقل قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما, على آله أما بعد فقد ذكر لي بعض الثقات هذا الشيخ يقول قد ذكر لي بعض الثقات أن بعض الباديه يستعملون التيمم للصلاه مع توفر مع توفر الماء لديهم وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه وذلك لانه وضوء الصلاه شرط من شروط صحتها طبعا بعضهم قد يفعلوا هذا لعلهم بمقتضى العاده اذ انه في بعض ال... او قد يوجد ناس في بعض البوادي يمكثون اياما وليالي لا يجدون الماء يج... يمكثون اياما وليالي لا يجدون الماء قضاءهم للحاجة بالاستجمار وعيشهم على أ... أ... الالبان ال... الالبان اليبلي ومائلها ال... لا يجدون الماء اياما وليالا فاذا ما وجد الماء هو معتاد على التيمم فيتيممون ايضا او يتسائلون من جف يعني هو بالبادية بجوار المدينة إذا مشى شيئا يسير يجد المدينة والمساجد وال والصنابير والماء لكنه يتكاسل عنها لانه اعتاد ذلك اذا تعرفون بعض اهل البوادي هو اعتاد العيشه في هذا في في حتى إذا ما كان في المدينة ينصب الخيمه اليس كذلك يعني بعض الـ الـ الـ الأصحاب البادية في مكان يذكرون اخبرني بعض في مكان يسكنون هنا في مصر لهم بناء مدرسه صاحبوه يعني رجل معه امواله وبنى مدرسه ثم في المدرسة يقول بعد انتهاء الدراسه يفرش في الملعب خيمه ويستقبل الوفود الزائرين من القنصائل الطباء أو شيء او ما هو في هذا الاطار هذا هنا في مصر في مكان الماء فقد ذكر لي بعض الثقات ان بعض الباديه يستعملون التيمم للصلاه مع توافر الماء لديهم وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه وذلك لأن الوضوء للصلاه شرط من شروط صحتها عند وجود الماء وعند والقدره على استعماله من غير ضرر يجوز معه ترك استعمال الماء لما لا من غير تضرر إن يجوز معه ترك استعمال الماء لان هناك تضررا لا يجوز معه ترك استعمال الماء يعني انا الان فقط عندي شيء يسير من الجفاف في يدي لكني استعملت الماء قليلنا أن اللي اي يومين ثلاثة وجفف فلا يكون مشكلة خلاص فمش هذا لا يوجب ترك ترك ترك استعمال الماء واضح شخص في اقامه في برد فقط ليس هناك مش حتى ربما لا يخشى مرضا ولا شيئا لكن هو فقط متضرر من استعمال الماء في مع البروده لكن هو اذا وضع الماء وها هذا ليس تضررا يجوز معه تلق استعمال الماء لكن شخص إذا استعمل هذا سيؤدي إلى تلف جلده إلى تلف منفعه العضو اذا استعمل الماء وعنده مرض أو حالة معينه يؤدي هذا إلى وفاته أو خشية وفاته فلا شك ان هذا لا يستعمل الماء واضح طبعا هنا العلماء يتكلمون في هذا المبحث في كتب الفقه تحت ما يسمى أسباب التيمم اسباب التيمم ماذا لماذا أسباب اسباب التيمم ما معنى سبب التيمم لماذا أنا اتيمم لماذا قد اتيمم هل اسباب التيمم كم كم عدد اسباب التيمم بعض الفقهاء يقولوا سبعه بعضهم يقولوا اربعه بعضهم يقولوا سببان وهي ترجع كلها إلى سبب واحد العجز عن استعمال الماء هذا العجز عن استعمال الماء قد يكون بسبب عدم وجود الماء لا يوجد ماء او بسبب ماذا عدم القدرة على استعماله أو بسبب خشية ضرر ا ا تلف نفس او تلف عضو أو تلف منفعه عضو باستعمالها طيب كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فرسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فالتحروا وان كنتم مرضى او سفر أو جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا تقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وقد اباح الله سبحانه وتعالى التيمم واقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء او العجز عن استعماله لمرض ونحو للآية السابقه ولقوله تعالى يا ايها لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم أو سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفو غفورا وعن عمران بن الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر فصلى بالناس فاذا هو لرجُل معتزل لم يصلي مع الناس فقال ما منعك ان تصلي قال اصابتني جنابه ولا ما وهذا بالمناسبه بعض الناس مع كل يعني هذا مع كثره ما في القران والسنه من ادله حول التيمم بعض الناس يدخل الوقت ويخرج لماذا لم تصلي ايها الشخص لما كنت متوضئ الناس يعني يحافظون على الصلوات في العالم لا بيتركونا في السفر خصوصا كان في الحافله كانت كذا لماذا لم تصلي الصلاه يقول لما اكون متوضا والله لما حتى لا لو, لو لم تكن متوضئا اولا توضا وفي في الطريق توجدوا الصحيح الدورات والمياه والصنابير وال... ثانيا حتى اذا لم تكن متوضئا عندك تطيب صحيح انا رايت بعض الناس حتى يسافرون للعمره وما الى ذلك يتركون الصلاة في الطريق ثم يقال لماذا لم تصلوا قال استلم متوضئين عجيب هنا أمر مهم لا بد ان تحفظه وهو أن المسلم طالما هو فيه حياة وادراك فلا تسقط عنه الصلاة حتى لو كان لا يستطيع الوضوء لا يستطيع التيمم لا يستطيع الحركة لا طالما انه حي مدرك فلا يجوز له ترك الصلاه ابدا حتى الذي هو الآن يعني مش يعني عافنا الله اياكم اصابه الشلل و وال... ها و نائم هكذا لا يتحرك ابدا فهمت ولا حتى يستطيع تحريك عينيه لكنه مدرك إذا يجري اركان الصلاة على قلبه إذا كان يستطيع ان يجعل احدا يوضئه يوضئه إذا لم يستطع يجري الوضوء والصلاه على قلبه ويكون هذا فرضه المنجز ولا اعاده عليه واضح لكن لا لا يقول انا لا استطيع الحركة اذا لن اصلي لا اصلي وانت هكذا تقول ولو لغير القبله اذا كان لا يوجد من يوجهه يصلي ولو الى غير القبله اما اذا كان يوجد فلابد هنا وهنا اولياء الميت والمشرفون على الناس في المستشفيات من الاطباء والممرضين عليهم ان يهتموا بأديان المرضى أكثر من اهتمامهم بابدانهم يعني تهتموا لهذا واجب شرعي أن المستشفيات يكون فيها اهتمام بالقبلة بالصلوات بال بقضاء الحاجات بالطهارة على الوجه الشرعي وما الى ذلك هذا من مما ينبغي وهذا المسلمون عليهم ان يحرصوا على وجود مستشفيات تكون على هذا على هذا النحو تراعى فيها الاحكام الشرعيه من كل جانب بس ترضي ان أولي... الم... هذا واولياء المريض طبعا اولياء المريض عليهم هذا ان ال... لك مريض في المستشفى لا بد تعتني كيف سيصلي كيف سيتطهر وتساعده وتعاونه ولا تمل من هذا يتعاون الجميع ويتعاون الاخوان ويتعاون الأصدقاء هذا في, في ايش لاجدي أن المريض هذا محتاج أن يتعلق بربه محتاج أن يفزع إلى ربه كم من شخص بالفزع الى الله واللجوء اليه شفاه الله من أمراض يعني في غاية كانت مشتدة به جدا فهذا المريض محتاج له وهذا للاسف مما يحصل الاختلال فيه عند كثير من المرضى وحتى قد تدرك هذا في نفسك احيانا لما تمرض الواحد فينا يمرض فيكون في متعبا ومرهقا وهاك ها ربما عنده كسر عنده اختلال في اكل فتجد أن تعبده وتدينه واعماله الذي ينبغي أن يعملها لله تجد هذا منه يضعف ها مع انه محتاج إلى ان يلجا الى الله فلذا لا بد انه يستعين بالله ويفعل ما يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها أنا لا استطيع الا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اقرا شيئا من القران اسمع شيئا من القران صحيح او ليس صحيحا هكذا يكون هناك لجوء إلى الله سبحانه وتعالى بدل في بعض المستشفيات يضعون لهم اجهزه تلفاز حتى يسلي المريض نفسه بأفلام فتجد المريض وهو مريض ها وربما عدد من المرضى ويفتحون ويشاهدون ينظرون نظرا حراما ويسمعون سماعا حراما فيصير مرضا في الدين ومرضا في البدن اذا فاذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال اصابتني جنابه ولا ماء قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه ومن هذا يعلم ان التيمم للصلاه لا يجوز مع وجود الماء والقدره على استعماله بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابه اينما كان ما دام قادرا عليه وليس بمعذور في طق ولاحراج ليس عذرا الاحراج ليس عذرا انا انا انا, أنا ضيف عند ناس واحتاج ماءا احتجت اطلب من اخذ معذره عطش صحيح شخص في طائره شخص في كذا يحتاج اذا يقول الشيخ اينما كان ما قادرا عليه الاعتبار بالقدره لان بعض الناس هو يجعل القدرة بحسب ذنه لا الاعتبار بالضوابط الشرعيه وبواقع الأمر ليس بحسب ما تتصور كانه شخص مثلا يجلس فلا يريد شخص مثلا لا يحب أن يتعب احدا فيقول اذا انا س اصلي هكذا بدون اتجاها الى القبله يا رجل قل لهم انا اريد ان اصلي باتجاه القبلة تطلب منهم هذا ها قلنا انا لا استطيع سافجل اذا اصلي هكذا ولا بس لا لا يصل صلاتك تقبله صلاتك تقبل <تصفيق> واضح كذلك شخص يجد مكانا فيه دورة مياه وهو يمكن لكن يخجل انه مثلا يذهب الى هناك او يلبس لباسا متانقا فيه جده خصوصا يعني بعض الملابس يلبسها كذا وكذا وكذا كيف يصير يتوضا تفضل عنك ها وكيف سيفعل وكيف وكيف وكيف فكلالهم بعضهم حتى كما ذكر لي في بعض الأماكن في بعض ال في الجامعات او ما الى ذلك في الشتاء خصوصا يكون لابس مثلا ملابس ثقيله وما يعني ما ما يسمى بالايش ال سترات الثقيله البلوفر ثقيلا هكذا فيمسح عليه بالماء ليس على الخف أو كذا لا بعد على هذا طيب فالاعتبار بالقدره الاعتبار في القدرة بما يقتضيه الشرع مما هو في الواقع الاعتبار في القدره بما يقتضيه الشرع مما هو في الواقع وليس الاعتبار بما يكون في ذهن البعض أو تخيلهم إذا كان يخالف ما تقدم قال ما دام قادرا عليه وليس بمعذور في ترك الاغتفاء بالتيمم وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة لفقد شرط من شروطها هو الطهاره بالماء عند القدره عليه وكثير من البادية هداهم الله وغيرهم ممن يذهب إلى النزهه يستعملون التيمم والماء عندهم كثير والوصول إليه ميسر ولكن ماذا ايش يعني وهذا بلا شك تساهل طبيح وعمل منكر لا يجوز فعله لكونه خلاف الأدلة الشرعيه وانما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء أو لم يقع عنده منها أو منه إلا اليسير الذي يحفظه لانقاذ حياته واهله وبهايمه مع بعد الماء عنه تسيما واذا لم يكن عنده مثلا شيء يقربه إلى الماء أو ياخذه إلى الماء لكن شخص هو في موجود في مكان ومعه السياره الجيب هذه يخرجوا بها إلى الصحراء فيمشي 2 كيلو في دقيقة صحيح او اقل وبعد هذا ينظر حوله يقول لاجد ما اتيمم وياخذ معه الجالون في دقيقة يملا ما يوضئ 20 شخصا هذا لا يجوز هذا لا يصلح فالواجب على كل مسلم اينما كان أن يتقي الله سبحانه في جميع امورك وان يحذر ما حرمه الله عليه ومن ذلك التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله واسال الله ان يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه وان يعيذنا جميعا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السؤال التالي قوم ادركتهم صلاتهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء ومع أن الجو كان منطرا والغدير على جنبات الطريق فان ليش أن هذا الماء الصغير الذي يمشي موجود إلا انهم شكوا في أن هذا الماء غير طاهر ولا سيما هناك عمالا يعملون على الطريق غير مستمرين خوفا أن يكون هؤلاء قد استعملوا الماء الذي على الطريق فانهم قرروا عدم استعمال الماء ويتيمموا مع ان الارض كانت مقتله وليس هناك غبار وقبل انتهاء وقت الصلاه واجد الماء فما الحكم والحال ما ذكر الجواب الواجب على من ذكرته واشباههم أن يتوضا من الماء الموجود اذا امكن الوضوء منه لان الاصل طهاره الماء كما أن الاصل وجوب الوضوء فذا هنا الأصل في المياه ماذا الطهاره الاصل في المياه الطهاره فالاصل طهاره الماء والأصل وجوب الوضوء وليس التيمم وعدم جواز التيمم إلا عند العجز عن عن الوضوء إلا إذا كان الماء لا يصلح للوضوء لقلته واختلاطه بالتراب الذي يجعله في حكم الطين فالطين لا يفتؤ بن لا في حكم الماء فانه يجوزهم التيمم وعليهم الالتماس التراب الذي له غبار بازاله القشرة التي على وجه الارض التي اصابها صالها الماء إذا كان المطل خفيفة فان كان المطر كثيرا قد تمكن من من الارض التيمم على الأرض اليابسه او على ما لديهم من امتاعه فيها غبار بقول الله عز وجل فتلقوا الله ما استطعتم ومتى وجدوا الماء رعد الصلاه فليس عليهم اعاده طالما أنهم تيمموا تيمما شرعيا صحيحا باسباب صحيحه لانه قد ورد في السنة ما يدل على ذلك إذا لم يفرط أما إذا فرط وتساهل سبب هذا شخص فرط في السهله وتيمن فما وجد الماء وخلانا تساهلت وت... اذا يعيد عرفت من سان عليه ان ينظر ان يفهم هذا الكلام جيدا وهذا نقول هذا مما تعلمه فقه عين لانك لا لا لا لا يعني اذا ما فقدت الماء لن تقول انتظر انتظر ايها المفقود حتى ارجع لاطلب العلم واتعلم احكام التيمم ثم ارجع اذا تتعلموا هذا من الآن كثير من الناس للاسف من أس... من اعظم اسبابه زهدهم في العلم انهم لا يقعون في المسائل الآن واضح يعني مثلا اقول لك تعالى مره عندنا درس في احكام الربا والبيوع تجد من الذين يحضرون ها نمرس ونمرس ومن يشيح او الجيزه التي فيها التجاره وكذا لكن تجد الاخوة الاخوة الذين ليس عندهم عمل ولا تجارة قد لا يهتمون مع انه ربما بعد شهر يكون له عمل وتجاره وربما هو يبيع ويشتري ولكن لا ينتبه صحيح طبعا كون شخص شخصي خلانا الحمد لله عندي عمل وتجاره ومع هذا ايضا إذا قيل هناك درس لا احضر لا تدري ماذا تقول في حق هذا مثلا ان تقول حسبي الله ونعم الوكيل لو ماذا تقول <تصفيق> الله نستعن انا هذا من السعد ان الانسان لا يعرف أهمية تعلم هذه المسائل بارك الله أفهم. هذه المسائل لا تحتاج أنك تكون حافظا لا تحفظ هذه المسائل حفظا حفظا صحيح بحيث أنك تستحضرها بهذه التفاصيل عند الحاجة الي طيب السؤال التالي هل اخوها يقول أنا مريض ولا استطيع الوضوء بنفسي ها هذا. وليس عندي من يساعدني فهل اتيمم علما بأن المستشفى ينظف الجدران والارض والفرشه يوميا فكيف اتيمم والحال ما ذكرت اذكرون لما تكلمنا على فراش المستشفى الذي فيه الا طيب الجواب اذا كان المريض ليس عنده من يوضئه ولا يستطيع أن يتوضا بنفسه فانه يتيمم لقوله سبحانه وان كنتم مرضاه او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه الايه والعاجز عن الماء والتيمم معذور وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقد صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض اسفار النبي صلى الله عليه وعلى بغير وضوء ولا تيمم ولم يمكن عليهم النبي صلى الله عليه وعلى اله ذلك وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة الله عن رضي الله عنها, عنها, رضي الله عنها ولا بعض الصحابه رضي الله عنهم يلتمسوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ولا تيمم وكانت التيمم لم يشرع ذلك الوقت وليس عندهم ما ثم شرع بسبب هذه الحادثه فبذا دليل على أن الذي لا يستطيع التيمم ولا يستطيع استعمال الماء فيصلي ولو كان هذه ايش هذه هي مساله فاقد فاقد ماذا فاقد الطهورين فاقد الطهورين هل يصلي أو لا يصلي أو شخص عاجز عن التطهر شخص في مكان الماء اوخر وقيد ويد ويداه مربوطتان لا يستطيع تحريكهما وحبس هكذا فياتي وقت الصلاه ماذا يصنع يصلي او لا يصلي يصلي مع مع انت تقول لك ان هو حبس هكذا ربما قضى حاجته وهو هكذا فهو متنجس وهو طالما لا يستطيع إلا هذا يصلي ولو كان محدثا ولو كان متنجسا ولو كان لا يستر عورته ولو كان عاريا تماما يصلي لا يترك الصلاه عرفت كما قلت من كان حيا مدركا لا يترك الصلاة مهما كان متى يترك الصلاه اذا, اذا توفى الله أو إذا كان غير مدرك في غيبوب هذا غير مدرك كيف يوصله او ليس مدرك شي لكن هذا المدرك ولو كان ما, ما لا يستطيع تحريك شيء ولا وكانت عين عيناه مغمضتين ولا يستطيع يصلي وهو كذلك ويجري الاغتسال على قلبه وهذا هو الواجب فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء وليس عنده من يوضعه فإنه يجب عليه التيمم إذا وجد ترابا نظيفا في الأرض أو في اناء أو في وعاء يتيمم منه ويكفي ذلك عن الوضوء ولا يجوز التساهل في هذا الأمر بل يجب على جميع المستشفيات أن يهتموا بذلك هذا الذي ذكرته قبل قليل جميع المستشفيات لا بد ان تتمم بامر الرعايه الشرعيه لكن هذا يعني ايش يطالب به المستشفيات بعد أن تطلب به المساجد اولا صحيح حسبنا الله ونعم الوكيل ويجب على المريض قبل الوضوء أو التيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار ولا يتعين الوضوء الماء بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة هذا في الاشياء كما تقدم معنا في احكام الاستنجاء والاستجمار بل يجزئ أن يستنجي ان يستعمل في الاستجمار مناديل طاهره المناديل الطاهره ونحوها كالحجر والتراب واللبن يعني بما لا يؤذيه ولا يجرحه ونحو ذلك حتى يزيل الاذى والواجب الا ينقص ذلك عن ثلاث مسحات فان لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر ورمى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستنجى باقل من ثلاثه احجار ونهى أن يستنجى بالعظم والروث وقال انهما لا يطهران واخذ الحجرين وفي حديث ابن مسعود اخذ الحجرين والدروث وقال إنها ركس والله ولي التوفيق السؤال التالي عملت لي عمليه جراحيه في ظهري وأنا استطيع ان اتوضا للصلاه بصعوبه وقد احتلمت في احدى الليالي وانا لا استطيع الاستحمام حتى لا تتأثر الجروح من جراء العملية فهل يكفيني التيمم وهل لا بد ان أتوضأ بعد التيمم اما ماذا افعل في هذه ارجو افتاءك بذلك اولا حتى تفهم جيدا لابد أن تتصور المساله لان بعض الاخوه يجلس ولا ينتبه هذا شخص عنده في ظهره جروح مفتوحه لا يستطيع ان يغتسل لانه اذا اتسل الماء سينزل الى الجروح وتكون مشكله وهو الآن محترم عليه غسل فماذا يصنع يتيمم طيب هل يتيمم فقط ام يتيمم ويتوضا ام ماذا يفعل نمبر الجواب لا لا تنتبهتم زياده جزاكم الله الواجب هل واجب يقول الشيخ الله احيى والله الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع في جميع احواله لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منهم ما استطعتم متفق عليه فاذا كان المريض لا يستطيع الوضوء والغسل كفاه التيمم بقول الله سبحانه وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانفشوا بوجوهكم وايديكم منه الايه من سوره المائده والعاجز عن استعمال الوضوء او الغسل حكمه حكم من فقد الماء فإذا استطعت الوضوء دون الغسل فتوضا وتيمم للغسل كما تقدم من قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم والله ولي التوفيق هنا أيضا يقالوا إنه إذا كان يستطيع ان يغسل من بدنه الجزاء مع وضوئه فانه يغسل هذه الاجزاء وما لا يستطيع غسله ولا يستطيع المسح عليه يتيمما فهمت ده كانت يعني الجرح في الظاهر فيمكن ان يغسل الجزء الاسفل يغسل الجزء الاسفل لا بد الماء عند ظهره امكانه ان يضع مثلا الماء ياتي بهذا الماء يضعه يغسل هكذا اعلى بدون ان يكون ناحية الظاهر مثلا يفعل ما يستطيع يعني ما استطيع لا يسقط الواجب فيه بالعجز عن غيره يعني ماذا عندنا قاعدتان فقهيتان واحد لا واجب مع العجز لا واجب مع العجز والثانيه لا محظوره مع الضروره ايضا قاعده مهمه لا يسقط في هذا الباب الذي معنا كل الواجب بالعجز عن بعضه لا يسقط كل الواجب اكتب هناك الذين الذي يبتعد عن مجالس العلم لا يتعود يعني نقول من عجز عن بعض الواجب لم يسقط عنه ما لم يعجز عنه هذه بعباره اخرى نفس المعنى انا لماذا ذكرت اولا من العباره لا يسقط كل الواجب بالعجز عن بعضه يعني يبقى البعض الذي لا يعجز عنه يؤدى طالما أن تاديته تعتبر لماذا قلت طالما ان تاديته تعتبر لان هناك واجبات يعجز عن بعضها فلا يصلح ان يؤتى بجزءها مثل الصيام شخص يستطيع ان يصوم من اول النهار الى صلاه الظهر يعني نصف يصوم نصف نصف يوم هذا لا. هل يصوم نصف يوم ثم يفطر لا هذا الصيام لا اعتبارا له فحينا هو يجوز له الافطار ويفطر من اول اليوم واضح لكن الصلاه مثلا شخص لا يستطيع أن يقوم لكن يستطيع أن يركع وان يسجد اذا يجلس حال القيام لكن يركع ويسجد فلا نقول له كمثل ما يفعل بعض الناس هو مثلا يس... ي... إذا صلى لا يستطيع السجود فيفتتح الصلاه قائدا ما لم ما له الصلاة ان تمشي وتروح وتجيء وتقف في طابور الخبز وتفعل صحيح وبالساعات ثم ياتي الى الصلاه اول ما يدخل يجلس ويجلس على الكرس الله اكبر صحيح أو ليس صحيحا هذا في كثير من الناس كثير من كبار السن خصوصا انت انت نعم لا تستطيع أن تسجد خلاص هذا معذور فيه لكن القيام انت تستطيع أن تقوم الركوع تستطيع أن تركع لماذا تتعامل معاملته أو او تؤدي صلاه من لا يستطيع ولا قياما ولا ركوعا ولا سجودا هذا هذا في الباب الذي نتكلم فيه طيب بعد هذا السؤال التالي اذا كان على احدى يديه او كلتيهما جبس هذا الجبس الذي ايش يكون جبيره انا الجبيره تكون من الجبس قالوا ان يطورونها ويضعون فيها المواد تختلف و من المعروف ان هذا الذي من قبل والى الان ايضا ما زال يستعمل ان الذي يجبر يده أو يضع الجبيره يقول ايش جبس يده اليس كذلك طيب يقول اذا كان على احدى يديه أو كلتيهما جبسن او بها جروح يضرهم الماء فكيف التيمم وهل, وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء يا حد الوجه في التيمم كالوضوء يمسح وجهه بالتراب من اعلى الجبهه يعني من منابت شعر الراس الى اللحيه الى ما انحدر من اللحيين والذقن يعني الى ما كان أسفل من اللحيين هذا اللحي هذا العظم هذا العظم لحي لحي هذا العظم لحيه هذا العظم لاحي وهذا لاحي فهذان لحيان مجمع اللحيين الذقن الذقن مجمع اللحيين هذه كلها عظام الذي على اللحيين والذقن اللحية هذه لا تسمى ذقنا شائعه لغه بعضهم يقولها دقن ورب دانه وحلقه هذه ليست ذقنا شائعه لغه لما الذقن هذه عرفت فاذا الوجه من من من, من, من منابت شعر الراس من اعلى الجبهه الى منحدر من اللحيين كل هذا يغسل ومن الاذن إلى الاذن يعني من شحمة الاذن إلى شحمه الاذن بما في هذا هذا المكان يعني غير يكون هذا كله مغسوله الخدان والعارضان والصدغان كل هذا يغسل في الايش في ال في ال في الوجه وكذلك يمسح بالتراب كل هذا يمسح بالتراب ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف الى اطراف الاصابع هذا مفصل الكف إلى أطراف الاصابع واذا كان في يديه جبسن أو جروح كف مسح التراب على الجبس وعليه إن كان بهما جروح وإن كانت احداهما سليمة والاخرى فيها جروح أو عليها جبسن غسل السليمه ومسح بالماء على الجريحة ومسح على الجبسي كما لو كان عليهما أو احداهما خرقه جبيره من خرق ونحوهما عليه يقول نفس الحكم في الجبيرة من الجبس ان ايضا في الجبيرة من الخرق وضع جبيرة من الخرق من من ملصقات من فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود اجزاءه بالتيمم السؤال التالي من احتاج إلى الغسل ولم يستطع استعمال الماء لشدة البرد ولعدم وجود وسيله لتسخين الماء فهل يتيمم لصلاه الفجر ومن فعل ذلك فمن حكم الجواب إذا كان في محل لا يستطيع فيه تسخين الماء أو ليس فيه مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ وخاف على نفسه صلى بالتيمم هنا قول وخاف على نفسه بد منها هذه اللي. وخاف على نفسه يخاف على نفسه ليس خاف على نفسه يعني ايش التبرد الذي ربما حتى لا يصيبه ضرر يعني وبخصوصا الاخوه الشباب يعني فقط ايش هي اول البرد هكذا ثم بعد هذا يحتسل و يترايه يت يجفف شيئا لم يكن اليس كذلك حتى في شده في شده البرد في مثل بلادنا لا يكون الامر اكثر من هذا لكن ربما في بعض الأحوال في بعض الأماكن شخص في بافيه في الصحراء في في ليله مظلمه في اشتداد في ليله شديده البرد اشتداد برد شديد يعني بعض البرد تجده يتخلل إلى العظام ويجعل الانسان كانه مثلج تعرفون الشيء المثلج الذي لا يتحرك ها يجعل الشخص مثلجا فهذا يخشى انه اذا ابتسل اما ان يموت او ان تتلف منفعه عضو يعني هذا مثلا يصيبه شلل فهذا الذي اذا خاف على نفسه هذا يتيم واضح اما مجرد انني فقط هذا برد وهكذا بتدلل و هذا لا يصلح بدن يقول وخاف على نفسه صلى بالتيمم ولا حرج عليه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وقد ثبت هذا في ثبوت نظر هو عنه في البخاري معلقه ولكن ليس موصوله ورواه بعض اصحاب السنن وبعض اهل العلم قد علله سندا ومتنا وقد ثبت ان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوه ذات السلاسل واصابته جنابه وكان في ليلة بارده شديده البرد تعرفا في الصحراء فلم يغتسل بل توضأ وتأمن وصلى بالناس ولما قدم من الغزوه سال النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال اني خشيت خشيت على اني خشيت على نفسي وتاول قول الله سبحانه لا تقتلوا انفسكم انما هنا هو على نفسه لا يريد أن يقتل نفسه فتدثر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا ولم يأمره بالاعاده فدل ذلك على أنه عذر شرعي واقبح من هذا من يكون في مثل بلادنا يستيقظ يبحث اين الماء الساخن لا يجد سخان او الكهرباء انقطعت فلا يوجد ماء مسخن فيمر الفجوكه ويدخل ينام ولا قلنا شيئا له الله عايش يقول في أمان الله هو لا هو فعل ولا ورع حتى تيمم يعني على وجه طبعا هذه المسألة تفاصيلها مختلف فيها بين العلماء يعني ما هو البرد الذي يسوغ التيمم فبعض اهل العلم سهل في هذا تسهيلا يعني فيه تجاوز بعض السلف روى عنهم تسهيلا في هذا بعض السلف روى عنه ايضا الاشتداد جدا انه حتى لو هلك يرتسب يعني ما يفيد هذا المعنى والصواب أنه ليس بالأمر بالتسهيل أن كل من خاف على نفسه شيئا أو مرضا يسيرا أو خاف خافا يصيبه برد او او ايش ما يعني يصاب بما يسمى بالانفلونزا مثلا لأي... لا هذا لا واما الثاني الذي يخشى الهلاك يخشى تلف منفعه العضو يعني اشتلف منفعه العضو يعني يده موجوده لكن منفعتها لا ليس لا لا, لا منفعتها تلف هذا بتفرق بين تلف العضو العضو نفسه يتلف اما تلف المنفعه فالعضو موجود في الظاهر ولكن لا منفعه من منفعهه تلفت عرفت هذا هذا الذي يسوغ له التيمم في هذه الحالة وهذا طبعا يختلف باختلاف البردي والاطر و ايضا قد يختلف باختلاف الاشخاص فهناك طبيعه بعض الناس لا يبالي هو يتتسلوا باي ماء في أي وقت عرفت يعني بعض الاخوه يقول انا لم اجد يقول انتم ليس عندكم ماء ساخن اخو لا يوجد قلنا فانا حصلت بالماء العادي لا مشكله بعض الناس بعض الناس يعني الامر عنده فيه مشكلة واضح فلا بد للمرء ان يكون متاملا وعارفا تكليفه الشرعي عارفا تكليفه الشرعي ما الذي يجوز لي وما الذي لا يجوز السؤال الاخير في هذا الباب هل يلزم الانسان التيمم لكل صلاه ام يجوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام لم يحدث بعد التيمم جزاكم الله خيرا طبعا هذا هذه المساله مربك معنا وقلنا ان الشيخ يعني ذكر أن التيمم يقومه وقام النائب برفع الحكم على الصحيح يجوز قال يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي ان يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادما للماء او عاجزا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح اقوال العلماء بقول الله سبحانه فلم تجد ماء فتيمم صعيداً طيبا فانصح بوجوهكم وايديكم ما يريد الله ليجعل يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جولت ديار الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فعنده مسجده وطهوره وقوله صلى الله عليه واله وقوله الله عليه واله وسلم الصعيد وضوء المسلم واين لم يجد الماء 10 سنين وهذا مروي من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وفي اسناده عمر بن مجدان وفيه جهاله الا انه مقون لغيره والعلامه الالباني رحمه الله تعالى حسنه قال فاذا وجد الماء فليتقلها وليمسه بشره والاحاديث في كثيرة الله اللهم وفقته لان هذا تفسيم الحديث الصعيد امور مسلم لم يجد الماء 10 سنين فاذا وجد الماء فليمسح بشرته اريد المسائل المساله, المسألة باب التيمم المساله الاولى التيمم الصحيح المشروع ضربه واحدة للوجه والكفين بصفه ذلك أنه يضرب التراب بيديه ضربه واحده ثم يمسح بهما وجهه وكفيه المساله الثانية حد الوجه في التيمم كالوضوء من اعلى الجبهه الى اللحيه ومن الاذن الى الاذن المساله الثالثه لا يشرع مسح الذراعين بل يمسح يدي ظاهرهما وباطنهما من نفس الكف الى اطراف الاصابع المسألة الرابعه يشترط ان يكون التراب طاهرا المساله الخامسه يقوم التيمم مقام الماء برفع الحدث على الصحيح فاذا تيمم صلى بهذا التيمم النافله والفريضه الحاضرة والمستقبلة ما دام على طهارة حتى يحدث او يجد الماء ان كان عادما له أو حتى يستطيع استعماله اذا كان عاجزا عن استعماله المسألة السادسة العاجز عن الماء والتيمم معذور وعليه ان يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم اذا كتب بهذا والحمد لله رب العالمين